وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرًا أما بعد فيا عباد الله كنا بالأمس نستعد لاستقبال رمضان ونأمل بلوغه فنحمد الله أن بلغنا هذا الشهر المبارك وندعوه ربنا أن يتم علينا هذه النعمة ويتقبل منا إنه جواد كريم أيها المسلمون إن الله لم يشرع صوم رمضان ولا غيره من التكاليف لحاجة إليها كلا فهو تعالى الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولكن شرعه ربنا لصالحنا شرعه تربية لأجسامنا وترويذ لها على الصبر وتحمل الآلام شرعه تقويم للأخلاق وتهذيب للنفوس وتعويذ لها على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات شرعه ليعلمنا تنظيم معاشنا وتوحيد أمورنا نحن المسلمين فلطالما تشتتت أمورنا وتفرقت أيدي سبأ شرعه ليبلوكم أيكم أحسن عمل وليضفي عليكم تعالى بسبب الصوم من أفضله وإنعامه ألا وإن فضائل الصوم التي تفضل الله بها على عباده كثيرة ونعم جليلة وفيرة إن الصوم جنة من النار كما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة يستجن بها العبد من النار والجنة هي الوقاية والحجاب وفي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا فإذا كان صوم يوم واحد يباعد الله به وجه الصائم عن النار سبعين عاما فما بالك بصوم شهر رمضان كله من فضائل الصوم أنه حاجز عن الشهوات يا معشر, الشهب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له فإنه له وجاء فإلى شباب الأمة وكهولها جاءت هذه النصيحة النبوية موصية بالصوم كي يقطع الشهوة التي يثيرها ما شاع في هذا العصر من مثيرات غير الفتن التي تلاحقه أو يلاحقها بعضهم في كل فج وفي كل مكان ألم تعلم أن من فضائل الصيام أنه طريق إلى الجنة فقد روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام عليك بالصيام فإنه لا مثيل له بل أخبر النبي أن في الجنة باباً خاص بالصائمين يقال له الريان يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد الصيام يشفع لصاحبه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصائ يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان حديث حسن والصوم كفرة ومغفرة للذنوب إن الحسنات يذهبن السيئات وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ومن صام رمضان إيماناً واحتسابا من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصوم عباد الله سبب في السعادة في الدارين فللصائم فرحتان فرحةٌ عند فطره وفرحةٌ عند لقاء ربه أما فرحته عند فطره فهي أنموذج السعادة واللذة التي يجدها المؤمن في الدنيا بسبب طاعته لربه فهو يفرح أن أباح الله له الطعام في تلك اللحظة ويفرح بما وفقه الله من إتمام صيام ذلك اليوم وفي الآخرة يفرح الصائمون بجزاء الصيام الذي لا يحده حد ولا يماثله ضعف فهو الله سبحانه وتعالى يجزي به وحين يصوم المسلم تنبعث من فمه رائحة مستكرهة هي عند الله أطيب من ريح المسك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لماذا لأنها من آثار التقرب إلى الله وهذا من فضيلة الصوم كما أن للشهادة فضلها فينقلب فينقلب فتنقلب رائحة الدم الكريهة إلى رائحة مسك مفضلة ولا يعني ذلك لا يستاك المسلم وألا يستعمل السواك بل السواك سنة لأنه مأمور به ولأنه لا يذهب تلك الرائحة لأن هذه الرائحة مصدرها المعدة هذه بعض فضائل الصوم يمن الله بها على من يشاء من عباده فحري بالمسلم أن يحسن صومه حتى تتحقق له تلك الفضائل ينبغي له أن يستغله بالأعمال الصالحة فذلك الثواب الجزيل والأجر الوفير ليس, من ليس لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط ولتعلم أخي المسلم أن الله جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وجعل, وجعل للقربة والعبادة مواسم تعظم فيها مضاعفة الحسنات ويزاد فيها من الثواب والأعمال تتفاضل فمنها الفاضل ومنها المفضول فلتحرص على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأعظم وأعظمها أجرة فمن الأعمال المتأكدة في رمضان قراءة القرآن قراءة القرآن وتدارسه وتدبره فشهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف وقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن كل ليلة وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين وذلك في رمضان ألا فلنقرأ القرآن لنبتغي به وجه الله لنتدبر معانيه لا يكن هم أحدنا آخر السورة لنقف عند أوامره وزواجره أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا تنسى أخي لا تنسى أخي أن تعرض نفسك على القرآن حذراً من أن تقرأه وهو يمقتك وأنت لا تشعر أو تشعر ولا ترفع بذلك رأساً من الأعمال التي تتأكد في رمضان القيام قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هناك أمر يسير تطبقه فكأنك قمت الليلة كلها هذا الأمر هو المحافظة على صلاة التراويح فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أهل السنن فلا تحرم نفسك قيام رمضان باتباعك الكسل وعدم تصبيرك نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا تنس أن تُصلِحَ نيَّتَك في قيامك فتقوم مع الإمام إيمانًا بالله واتباعًا لأمره واحتساباً للأجر من عنده سبحانه عباد الله ألا وإن من الأعمال التي تتأكد في رمضان الصدقة نعم الصدقة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة رمضان عود نفسك على البذل والعطاء، عود نفسك على البذل والعطاء، لا تحقرن من المعروف شيئا لتعلم أن أفضل الصدقة جهد المقل، إخوانك في الشام، إخوانك في الشام ينتظرونك، اللاجئون في لبنان، اللاجئون في لبنان وفي الأردن وفي تركيا ينتظرونك. إنهم ينتظرونك، إنهم ينتظرون عطاءك إنهم ينتظرون بذلك، إنهم ينتظرون صدقة رمضان. المجاهدون ينتظرونك. هناك الصدقات، هناك الصدقات الكثيرة. لتحرص على صدقة السر. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هناك الصدقات هناك الصدقات الكثيرة هناك الصدقة الأكترونية عبر الإنترنت والصرافات هناك الأسر المتعففة هناك المراكز الخيرية هناك المستودعات الخيرية كل مكان تنتشر فيه كل مكان تنتشر فيه الإعلانات عن طلب للصدقة فلا تحرم نفسك لا تتلكأ لا تتباطأ ربما تُخترم ربما تُخترم والصدقة تقي مصارع السوء من الصدقة تفطير الصائمين فمن فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء مما يتأكد في رمضان الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر منه والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وإن أردت أن تعتمر وتحج في كل يوم وأنت مقيم في بلدك فاسمع هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره تامة تامة تامة, تامة رواه الترمذي وصححه الألباني أخي الله أخي رعاك الله استعم بالله لا تعجزن عود نفسك, عود نفسك على الخير تعتده الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أقول هذا القول وأعوذ بالله من فتنة القول كما أعوذ به من فتنة العمل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرو وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لإدراك الصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خير عبد صام وقام وعلى أتباعه الكرام وسلم تسليما كثيرة أما بعد فيا عباد الله أُعْمُرُوا أوقات هذا الشهر بالذكر والقراءة والصلاة تعرضوا لنفحات مولانا بكثرة الدعاء فإن للصائم عند فطره دعوةٌ لا ترد حافظوا على سنن الصيام التي سنها نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن هذه السنن السحور وكثير قد فرط به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسحروا فإن في السحور بركة والأفضل تأخير السحور إلى آخر الليل ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تزال ما تزال أمتي بخير ما أخر السحور ويسن تعجيل الفطر وأ يكون على رطب فإن لم يجد فتمر ويدعو بالدعاء الوارد ذهب الضم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند الإفطار ولا يثبت غيره لكن للصائم أن يدعو عند الإفطار أو أثناء الصيام بما شاء من خير الدنيا والآخرة هذه بعض السنن والتعلموا وأن المفطرات للصوم هي الأكل والشرب والجماع وإخراج الدم بالحجامة فقد أفطر الحاجم والمحجوم وإخراج القيء عمدا وإذا خرج الدم بغير حجامة مثل الرعاف أو الجرح في البدن فخرج دم فلا يفطر وكذلك إذا غلبه القيء ويدخل في المفطرات الإبر المغذية يفطر بها الإنسان وكذلك خروج المني قصدا لأنه بمعنى الجماع وكذلك تفطر الحائض والنفساء وعليهم القضاء ولكن ينبغي على المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان ألا تكسل وتدع الطاعة وتترك ما كانت عليهم النشاط فأبواب الخير ولله الحمد كثيرة فإذا لم تستطع الصلاة والصيام فأمامها أبواب من الطاعات كالدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل وتفطير الصائمين وينبغي ألا تمنع الحيض بمانع لأنه ربما أضر بها وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم ويكتب لها أجر الصيام لأنها بمثابة المريض جعلنا الله ممن يعرف دينه جعلنا الله وإياكم ممن يعرف دينه ويعمر وقته ويسارع في الخيرات اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا اللهم احبب إلينا فعل الطاعات وبغض المعاصي والمنكرات اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم محشرنا في زمرته وأنينا شفاعة واسقنا من حوضه اللهم ارضع عن صحابته أجمعين اللهم ارضى عن من ترضاه عنهم والعم اللعنهم يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم, اللهم, اللهم اخذ من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا المن خذل الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعزف فيه أهل طاعتك ويهدى أو يذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله له متلائم اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء اللهم أطعم جائعهم وكسعريهم اللهم فك أسيرهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحث صفهم اللهم قوي شوكتهم اللهم رد ظال اللهم علم جاهلهم اللهم ثبت عالمهم يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في الشام اللهم كل إخواننا في الشام اللهم أطعمهم فأنت المطعم وأكسهم فأنت الكاس يا رب العالمين اللهم كلهم عونا وناصيرا اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على الحق يا رب العالمين اللهم ولي عليهم خيارهم وكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام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 وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون